هَبًَّ يَدَأْ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَمَاءً حَمِيمًا تَغْلِبُهُ حَمَأٌ مِّنْ غَسَقٍ فِيهِ جِيدُهَا